وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشات هذه قضية جديدة يقول مالك ارى رجل من اهل مكة احرم بالحج من مكة واغلق بابه وفي البيت فراخ لحمام الحرم فخرج الى عرفات ومنه الى منى ولما قضى نسكه وجاء الى بيته وجد فراخ الحمام ماتت عليه في كل فرخ شات انظر يا اخوان ما قالش في كل حمامه شات قال في كل فرخ ليش يقول العلماء في هذا او المالكية في ذلك فراخ الحمام تستطيع ان تطير او تنتظر حتى تأتي امها وتزقها بالطعام انت شفت الحمام لما الطعم ها؟ في هذه الحالة الفراخ صغار فاذا ما اغلق الباب لا تستطيع ان تطير من وكرها تطلب رزقها ولما أقفل الباب أمها تهالا أو أمها لا تستطيع أن تصل إليها الباب مغلق من في ما في اطياق ما في طريق للأم تصل إليها أما إذا كان طريق للأم تصل إليها حتغذيها وتمشي لكن إذا كان أغلق بابه ولا يوجد للأم طريق تصل منه إلى أفراخها لتغذيها وماتت الفراخ من الجوع بسبب قفله الباب كان ايش ضامنا لكن اذا راح وخلى حمام كبار وله طريق منور ولا له طاقة ولا شيء معتاد يروح منها وجالقه ميت ولا البساس اكلاه ولا كذا هل هو ضامن لا الا اذا كان جالسا في مك وفي بيته كما جاء عن عمر وأهاج الحمام كان في عشه فأهاجه وخرج من عشه وتمكن منه حيوان آخر فأكله كان ضامنا لأنه أهاجه من مكانه كان في مكانه في مأمن فجاهد الطير فين راح نزل أو جلس في محل كان هناك بس أو هر أو شيء آخر والتقمه وأكله من اللي جاب لهذا الوحش الذي اهاجه من مكانه ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كان جالسا في بيت وفيه حمام فجاء شخص واهاج حمامة من وكرها حماما كبيرا بجناح فطارت ونزلت على جدار في نفس البيت فإذا هناك حية فالتقمتها فحكم على صاحب البيت بشاتم إذن مالك يقول من أغلق بابه من أهل مك وخرج للحج طب ما خرج للحج خرج للنزهة راح يتمشى على جد راح يصيف في الطائف كلمة خرج إلى الحج تؤكد بأنه ضامن مهما كان الظروف خروجه من البيت فإذا كان حاجا لله يضمن إذا كان رايح في نزهة ولا رايح في تيه تمشيها يضمن ولا ما من باب اولى الى شيء اخر لو اجئنا الى جوانب ما يقوله علماء الوقت الحاضر الرفق بالحيوان جمعيات الرفق بالحيوان وتطالب معاملة الحيوان بالحسن واول مركبه فضائيه طلعت فيها الكا كلبه من مؤاخذه قامت لجنة الرفق بالحيوان واحتجت في هيئه الامم دول بيعذبوا الحيوان في الفضاء بينما كانت الجيوش في البلاد الاسلاميه تقتل المسلمين ما احتج ولا قال شيء فنحن نقول هذا هو الاسلام يحفظ الفراخ في وكرها والحديث اعم من هذا دخلت امراه النار في ايش هره حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تخرج تأكل من خشاش الأرض يبقى من اولى بأن ننادي بالرفق بالإنسان والحيوان وبكل شيء المسلمون ودخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقط شوف الأمثلة النبوية العجيبة الجنة والنار في بيسة وكلب المسألة ما هي حيوانية المسألة هذا القلب الرقيق العطوف والكلب القلب الذي يعطف على كلب لشدة العطش أتراه يمنع الماء عن أخيه الإنسان أتراه يمنعه عن حيوان محترم كما يقولون يقول صلى الله عليه وسلم بينما ممرأة تمشي في الطريق فنزلت شوف نزلت البير شرب فلما خرجت وجدت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش طين أرض كده مبللة بس يلحسه من شدة العطش قالت يا ويلة لقد أصابه من العطش ما أصابني فرجعت إلى البئر ونزعت خفها وملأته بالماء وأمسكته بأسنانها وخرجت بالخف في فمها. ثم جاءت وأفرغته إليه فشرب فشكر الله أو فشكر الله لها صنيعها فغفر لها فشكر الله أي الكلب شكر الله لها على صنيعها يا رب تغفرها وترحمها الكلب يشكر نعم وبعض الناس قد لا يشكر لأن جميع الحيوانات تؤمن بالله وجميع الكائنات تسبح بحمد الله وسمعتم القصة الطويلة الحديث الصحيح اللي مر عندنا في يوم الجمعة وفضلها وفيه ساعة كذا وما وكل وما من دابة على الأرض إلا تصيخ بسمعها من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يعني يوم الجمعة شفقا من الساعة الحيوانات يوم الجمعه تخاف واحنا يوم الجمعه نتمشى ونقيل ونسيب الصلاه الحيوانات تصغي هي جات هتيجي النفخه الان ولا ما هي جايه وعلمتنا بان قيام الساعه كم ما بين الفجر الى طلوع الشمس اذا طلعت الشمس خلاص راحت لحالها وقضيه قال لك الجمل احنا مكتفين ب قضية الجمل انسان يستحي تكرار القصه لكن بالمناسبة الصحابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد هاج علي جملي في بستانه احنا من نقول يا أخوات طب الرسول يدعو الناس ويهدي الناس ويعلمهم ويرشدهم لكن كمان يروض حيواناتهم جملك هاي راح دبر نفسك مع جملك لا يجي شكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ما هو من اختصاصي انا ما جيت احاول انا جيت الاوادم لا ما دام اللي قدره الله عليه قوموا بنا الى جمله كان هو جاء الرسول وحده كان يمكن يروح معه وحده لكن ايه من ايات الله يجب ان يشهدها الناس قوموا بنا الى بعيره مشوا لما وصلوا البستان ابو بكر يمسك براسه الله على رسلك الجمل هايج يعني خايف عليك او بكر يمكن اكتر ترويض للايش للابن قال لا على رسلك انت يا ابا بكر خايف علي لا خليك انت ويدخل على الجمل في البستان وهم ينظرون مشفقون فلما قرب من الجمل اقبل الجمل اليه ومد عنقه ووضع رأس فمه على منكب كتفه واخذ يسمعله مناجاه مفاهمة ماذا هي فيكم حد يقدر يقول لي ايش كان الجمل يقول عندكم مترجم لغة الجمال ها سليمان قال وعلمنا منطقه طائر هذا الجمل ورسوله يصخي إليه فلما انتهى من شكواه رجع صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل قال يا صاحب الجمل جملك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف والله ما افصحه من جمل بليغ جد اوجز الشكوى بكل شيء في كلمتين يا صاحب الجمل صاحبك يشكو كثرة الكلف بالشغل ليل ونهار والعلف قليل هذه ما هي عداله العداله ان يكون ليش؟ الغرم بالغنم شغلوا كثير طعم كثير حتى يكون هناك معادله لكن تشغلوا كثير والاكل قليل هذا ظلم من حقه ان يهيج عليه ولا لا اذن فابو بكر لما شاف هذا والجمل اللي هاج على صاحبه مع ان الجمال اذا كانت هايجه لا يمكن تالف الا من يعيش اطعمها ما يمكن تنقاد لغيره ابدا مهما كان هو قال يا رسول الله لك أن الجمل يعرف أنك رسول الله إلى هذا الحد خل يا أبا بكر ما بين لابتيها من شجر أو حجر أو مدر أو طير أو حيوان إلا ويعلم أني رسول الله واليهود ينكرون أنه رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك ينكرونه قل لا أبدا سبحان الله العظيم احنا جبنا لهذا يا جماعه ها؟ خرجنا من شيء الى شيء الى شيء لا حلقه الا بالله الحيوان قلنا بان فشكر الله له الكلب شكر الله لانه يعرف الله او فشكر الله فاعل الشكر هو لفظ الجلاله من حيث الاعراب يبقى المولى سبحانه شكر للمرأة صنيعها في الكلب ليش الكلب هذا مخلوق لله ولا لا واللي خلقه يبغى يرفق به ولا لا لا شك وقضية موسى عليه السلام حنخش في مواضيع شيء يدور إلى شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه بان موسى عليه السلام قال يا ربي اي شيء احب اليك فذكر له احب ما تعبد بي قال لا اله الا الله قال, قال ابغى شيء تخصني به الى اخره قال وابغض شيء اليك قال الكلب الاسود الذي على عينيه نقطتين صفراوين موسى ماشي نقي كلب مثل هذا جابه واخذه وعلى راس جبل وربطه هناك بعد فترة مر موسى بذاك المكان فإذا بالكلب مربوط وعنده عين ماء وتنضح بالسمك الصغير يأكل من السمك ويشرب من الماء قال يا رب اشهد تقول لي أبغض شيء إليك وهذه الإكرامية قال أتريد أن أخلقه وأتركه اذا الكلب شكر الله او ان الله سبحانه وتعالى شكر ايش للمرأة صنيعها ولما ذكر صلى الله عليه وسلم قضية المرأة وقالوا يا رسول الله ائن لنا في الحيوان اجر امرأة خش الجنة في لنا اجر في الحيوان قال في كل ذي كبد رطب اجر في كل ايش ذي كبد رطب اجر ايش معنى هذا جماعه كل كائن حي يتحرك فيه حيوية له كبد يعيش به اذا ما اطعمته او سقيته لك فيه اجر خلينا في الحكايات اليوم عاد الحيوان المفترس يحفظ لك الجميل والصنيع تسمحونا بقصة بسيطة لولا اني سمعتها من والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه ما استميح أن أذكرها يقول في بعض بلادهم جماعة مشهورة بغيش بالإغارة على الناس فتسعة أرجال اجتمعوا وذهبوا يقصدون قبيله من القبائل يستاقون إبيلها فمشوا بالليل وفي ليلة مقمرة وأرض فسيحة وهم في طريقهم فإذا بأسد واقف على الطريق رافع يده الإبل من عادتها إذا رأت الأسد تشهد فشردت الابل عنه ثم اجتمعت ومشت في طريقها فإذا بالأسد يأتي من بعيد ويأتي ويعترضهم الطريق أيضا ويمد يده ثلاث مرات فواحد منهم قال لإخوانه قفوا أنا سأنزل إلى هذا الأسد كيف تنزل له؟ قال سأنزل خذوا سلاحكم قال للمقمر ممكن انسان يصيد الاسد وأصغر منه خذوا سلاحكم وترك سلاحه ونزل يمشي يديه ليس فيها شيء الاسد يدرك ان معك سلاح ولا لا فلما وصل الى الاسد مد اليه يده فاذا بشوكه من التنضب الكبيره هذه مخترقه كف يده داخلها من اسفل وخرجت من فوق يشدها بيده ما هو قادر امسك بسنانه ولا ترى الشوكة من يد الاسد ونفر الدم فاخذ من ثوبه وعصب يد الاسد رجع الاسد الى محله وجاء هذا لجماعته وركب الجميع وركب مع صحابته ومشوا فاذا بالاسد يمشي معهم يباريهم من بعيد حتى وصلوا مكان الإغارة التي يريدونها فنزلوا عن الابل. فبقي الأسد يدور دائرة بعيدة حتى لا تذهب الإبل يمينا ولا يسارا حارسا للإبل ذهبوا وجاءوا بإبل بالإغارة واستاقوها معهم وهم يركضون خافة من الطلب فصاحبهم الأسد إلى المكان الذي وصل إليه مكان ما مشى معهم ومكان فسيح سار الأسد معهم أيضا لما أمنوا الطلب نزلوا واقتسموا الابل على عدد تسعة رجال وكل يسوقه نصيبه فإذا بالأسد يهيج على الابل ويفسد القسمه يأتيها من هنا ومن هنا فتختلط مع بعضها نزل وقسموا مرة أخرى برضى أهاج عليهم وفسد القسمة فقال صاحبه الذي نزل من أجله أرس الأسد يريد حظه لقد صحبنا في طريقنا وحرس لنا الإبل حتى رجعنا فهو يريد قسمته فقسموا الإبل على عشرة اسهم وحازوا سهما للأسد واستاقون أنصباءهم فأخذ الأسد يسوق نصيبه ويباريهم في الطريق إلى أن اجتازوا جزءا من المكان فإذا به يأخذ نصيبه من الإبل ويحوزه على الشخص الذي نزل وأخذ الشوكة منه ويضمه إلى نصيب صاحبه ويرجع إلى طريق حيث كان تبغى تقول يا جماعة في هذا. ما ينسى المعروف الحيوان ولعل البعض قد درب هذا في الحيوانات اما كون الحيوان يدرك حلالا وحراما ويشكر الله ويعلم بغير ذلك فتعلمون قضية سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه راجعا من الغزو واذا باسد يحبس الناس على الطريق فيأتي ويقول انا سفينة صاحب رسول الله افسح لنا الطريق فإذا به ايش يترك الطريق ويمشي الناس في طريقهم إذن مالك يقول إن الرجل من أهل مكة يقفل بابه على فراخ فيه ثم يأتي فتموت الفراخ باسهب يكون ضامنا لها إذن هذا من حيث ضمان الصيد وفي كل فرخ إيش شات هنا بداية سؤال انت قلت في الحمام شات وقبلنا طب الفرخ الصغير كمان شات ليه ما تقول عناق ولا تقول جفرة هذا محل سؤال ولا لا قلتنا في الحمام شات وقلنا عشان حرمك والشافعي قال المماثلة موجودة بانها ت... طريقة الشرب طب والفرخ الصغير هذا ما بيشرب انما تزقه امه من فمه كيف يكون فيه شات يأتي بعد ذلك بما يبين هذه المسألة ويجيب عن هذا السؤال ليش الذي يفرض نفسه